وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ الْمَثَلِ وَكَانَ لِلنَّاسِ Well, no. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين What? بلهم أولا وَإِذْ قَالِ <laughs>